في النار، فيقول الضعفاء لَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّ لَكُمْ تَبَعَنَّ فَهَلْ أَتُمْ فَهَلْ أَتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النار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 لم تكوا تأتيكم رسولكم بالبينات، قالوا بلام، قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال. إن لنا صر والذين آمنوا في الحياة الدنيا.